أُوتيَ كتابَهُ بيمينِهِ فيَقُولُها أم فَأَمَّا مَنْأُوتيَ كِتابَهُ بيمينِهِ فيَقُولُها أم قَرَأُ كِتابَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ